الوحدة الثانية أنا في المدرسة الدرس الثاني مدرستي استمع إلى الفقرة ولاحظ محتواها مدرسة الجميلة مرحباً اسمي بتول أنا طالبة في ثانوية الأئمة والخطباء مدرسة قريبة وجميلة وصفي واسع جدا في مدرسة غرفة المعلمين صالة الرياضة مختبر مكتبة مسجد مقصف وحديقة كبيرة أيضا أنا أحب مدرسة كثيرا